وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغوا مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عِندَ الله وعند رسوله إلا الذين عهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن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 وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا فِي دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وأهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين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 إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل مع القاعدين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 اننكم كنتم قوما فاسقين وما منعكم ان تقبل منكم نفقاتكم الا انكم كفرتم بالله و برسوله ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون فلا تعجبك اموالهم ولا اولادكم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزاق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أَوْ مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضو وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أن رضو ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنا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 الله ام قرش وما تحذرون ولا ان سالتهم ليكونن انما كنا نخوض ونلعب قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان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 كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ وَخُطَّ كَالَّذِي خَابَ ۚ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ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 ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجنين والأنسانين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 وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وسترجون إلى عَالِمِ الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لِأَمْرِ الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم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 ذَلِكَ ب بأنم لا يُصيبُ ظَمَُون وَلا مَصَبُ وَلا مَخْمَصَةٌ فيِي سَبين الله وَلاَا يطعونَ مَوْطِئي يغِيضُ الكَُّّرَ وَلَا يَنالونَ م منن عَد إلًَا إلاا كُتِبَ بِهِ عمللون الصالِح إِ اللله لا يُضيع أَجرَمُحسِنين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 وَأَن اللهَ معَعَ المَُّقين وَإذا مَااءُ زِلَ سُورَةُ فَمِنْهُم مَيْ يَقولُولُ أيكُم زَادَت هذج إمَانَ فََّا الذيينَ آمَنُوا فَزَادَتهُم إمَانَ وَهُمْ يَسْتَبشِرُون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 وانزلت سورة النظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون